بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا <تص> أمر <location> <تص dungeon> ه... تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون <هضح من قبل>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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما اتمها على ابايك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم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 وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون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 قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ فِي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذآبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْفِقَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي أَلَّا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا الى اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه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 كذلك نجزي الظالمين فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله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 قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَأْوِيَ قَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلٍ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطُوا فِي يُوْسُفَ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 فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال وقال يا أسفى على يوسف يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرض حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما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 إنه لا ييعس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير القاه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 ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت, هذا تأويل رؤياي يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء أبيكم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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا سَتَيَأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ جاءهم نصرنا فنجي من جَاءَهُمْ